فهي الأوصاف المشتقة من صفات المعاني السبع المذكورة وهي كونه تعالى قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما والتحقيق أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني وعد المتكلمين لها صفات زائدة على صفات المعاني مبني على ما يسمونه الحال المعنوية زاعمين أنها أمر ثبوت ليس بموجود ولا معدوم والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية لا أصل له وإنما هو مطلق تخيلات يتخيلونها لأن العقل الصحيح حاكم حكم لا يتطرقه شك بأنه لا واسطة بين النقيضين البتة فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما البتة فكل ما هو غير موجود فإنه معدوم قطعا وكل ما هو غير معدوم فإنه موجود قطعا وهذا مما لا شك فيه كما ترى وقد بينا في اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني المذكورة منافعة صفة الخالق للمخلوق وبه تعلم مثله في الاتصاف بالمعنوية المذكورة لو فرضنا أنها صفات زائدة على صفات المعاني مع أن التحقيق أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بها وأما الصفات السلبية عندهم فهي خمس وهي عندهم القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للخلق والغنى المطلق المعروف عندهم بالقياس بالنفس وضابط الصفة السلبية عندهم هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي أصلا وإنما تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله أما الصفة التي تدل على معنى وجودي فهي المعروفة عندهم بصفة المعنى فالقدم مثلا عندهم لا معنى له بالمطابقة إلا سلب العدم السابق فإن قيل القدرة مثلا تدل على سلب العجز والعلم يدل على سلب الجهل والحياة تدل على سلب الموت فلما لا يسمون هذه المعاني سلبية أيضا؟ فالجواب أن القدرة مثلا تدل بالمطابقة على معنى وجودي قائم بالذات وهو الصفة التي يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة وإنما سلبت العجز بواسطة مقدمة عقلية وهي أن العقل يحكم بأن قيام المعنى الوجودي بالذات يلزمه نفي ضده عنها لاستحالة اجتماع الضدين عقلا وهذا في باقي المعاني أما القدم عندهم مثلا فإنه لا يدل على شيء زائد على ما دل عليه الوجود إلا سلب العدم السابق وهكذا في باقي السلبيات فإذا عرفت ذلك فعلم أن القدم والبقاء الذين يصف المتكلمون بهم الله تعالى زائمين أنه وصف بهما نفسه في قوله تعالى هو الأول والآخر الآية جاء في القرآن الكريم وصف الحادث بهما أيضا قال في وصف الحادث بالقدم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وقال قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم وقال افرايتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون وقال في وصف الحادث بالبقاء وجعلنا ذريته هم الباقين وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق وكذلك وصف الحادث بالأولية والآخرية المذكورتين في الآية قال ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ووصف نفسه بأنه واحد قال وإلهكم إله واحد وقال في وصف الحادث بذلك يسقى بماء واحد وقال في وصف نفسه بالغناء والله هو الغني الحميد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال في وصف الحادث بالغناء ومن كان غنيا فليستعفف الآية ان يكون فقراء يغنهم الله الآية فهو جل وعلا موصوف بتلك الصفات حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله والحادث موصوف بها أيضا على الوجه المناسب لحدوثه وفنائه وعجزه وافتقاره وبين صفات الخالق والمخلوق من المنافاه ما بين ذات الخالق والمخلوق كما بيناه في صفات المعاني وأما الصفة النفسية عندهم فهي واحدة وهي الوجود وقد علمت ما في إطلاقها على الله ومنهم من جعل الوجود عين الذات فلم يعده صفة كأب الحسن الأشعري وعلى كل حال فلا يخفى أن الخالق موجود والمخلوق موجود ووجود الخالق ينافي وجود المخلوق كما بينا ومنهم من زعم أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان زاعما أنهما طرف الوجود الذي هو صفة نفسية في زعمهم وأما الصفات الفعلية فإن وصف الخالق والمخلوق بها كثير في القرآن ومعلوم أن فعل الخالق مناف لفعل المخلوق كمنافات ذاته لذاته فمن ذلك وصفه جل وعلا نفسه بأنه يرزق خلقه قال إن الله هو الرزاق الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الآية وقال في وصف الحادث بذلك وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه الآية وقال وعلى المولود له رزقهن الآية ووصف نفسه بالعمل فقال اولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما الآية وقال في وصف الحادث به جزاء بما كنتم تعملون ووصف نفسه بتعليم خلقه فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال في وصف الحادث به هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية وجمع المثالين في قوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله ووصف نفسه بأنه ينبئ ووصف المخلوق بذلك وجمع المثالين في قوله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ووصف نفسه بالإيتاء فقال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وقال يؤتي الحكمة من يشاء وقال ويؤتي كل الذي فضل فضله وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقال في وصف الحادث بذلك واتيتم إحداهن قنطارا واتوا اليتامى أموالهم واتوا النساء صدقاتهن نحله وأمثال هذا كثيرة جدا في القرآن العظيم ومعلوم أن ما وصف به الله من هذه الأفعال فهو ثابت له حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله وما وصف به المخلوق منها فهو ثابت له أيضا على الوجه المناسب لحاله وبين وصف الخالق والمخلوق من المنافع ما بين ذات الخالق والمخلوق أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وسيكون لنا في اللقاء القادم إن شاء الله حديث عن الصفات الجامعة فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته